ذَلِكَ بِأَ اللهَّهَا لَ يَكُم غَييرًا يِنَّةًَ أََّمَهَا على قَوْمِ حتىََّ يُوييروا ماَا بِأَ فُسِهِم حتىََّ يُغييروا ماَا وَأَنَّ اللهَّهَ شَم عَليم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 عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فِي كل مرة وهم لا يتقون فَإِنَّمَا تَسْقِطُ فَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدَ بِهِمْ مَّن خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِن مَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَإِلَيْهِمْ عَلَى السَّوَاءِ 114. الله لا يحب الخائنين 115. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون 116. وأعذوا لهم ما استطعتم وَمَرِضَ بَاطِلَ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شيء فيه ربي لله وف اليكم وانتم لا تظلمون وان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم